والثورات والإنجيل من قبله دل للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقان إن الله لا يخ لا شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 Rabbna, ne küzdj klubbana بعد إذ هديتنا وهبnána min ladunc ráhmat إنk أنt alwahaab Rabbna, إنk جامع الناs nyewom لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميع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 والدين فيها وأشواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا الصادقين والصادقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وألوه إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إن الذين يكفرون بأيات الله ويقتلون النبي نبي حق ويقتلون الذين يأمرون من الناس وَأَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نّاصِرِينَ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 قل لهم ما لك الملك تأبت الملك ما تشاء وتزع الملك مما تشاء تعز ما تشاء, وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء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 لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في خدوركم أو تبدوه يعلمهم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير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 فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ آدَمَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذرية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 هذه وزريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزي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 إنك سميع الدعاء فنادت الملائكة وهو قائد يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله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 وَذْكُرْ رَبَكَ كَثِيرٌ وَسَبِحْ بِالعَشِيجِ وَالإِبْكَارِ وَإِذْ فَوَلَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مُوَيَّامُ إِنَّ اللَّهَ أَصْفَافَكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْفَافَكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ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 ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولكذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضوا أمرا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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤمِنِينَ وَمُفَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ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 حواريون نحن أوصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزل توتبنا الرسول فكتبنا مع الشهدين ومارك ومارك الله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 نساء أنا ونساءكم وأفسنا وأفسكم ثم نبت هِالفَنْدْعَ الْأَعْلَمَ تَوَّاهِي عَلَى الْفَادِبِينَ إِنَّهَا ذَنَّهُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا وَهُوَ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 يا أهل الكتاب ما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 Wallahu wali'l-el-mؤminin Wadda a csalályfet Min a hl-el-kitaab Lahu yúzlulunakum Wama yúzlulun Illá a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 واغفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل وَاللَّهِ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِمْ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ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 بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشتغون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمون وَكَلِّبُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَنِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْمُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ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 ما كان لبشر أن يؤتيهم الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنت ب كتاب وبما كنتم تبرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أَيُّمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَتُمُّ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَالَ نَبِيْنَ لَمَآ أَتَيْتُم مِنْ كِتَابِهِ وَحِكْمَتِهِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثم جاء رسول مصدق لما معكم لا تؤمن نبيه ولا تنصوره. قال أقربتم وأخذتم على ذلك إصر. قالوا أقررنا. قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين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 أمر ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وَمَن يَبْتَغِ غير الإسلام دينا فَلَن يُقْبَلَ مِنهُ وهو في الآخرة من الخاسرين Ka'itha yahdi Allah qawman kafaroo ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasuula haqqun wa jaa'ahumul bayyinat wallahu la yahdi al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 ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء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 قل فأتوا بالتوراة فاتبوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل خدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت مضع للناس للذيب بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجْجُ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَعَ إلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ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 لا عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا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 وإلى الله ترجع الأمور كنتم غير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان غيرا لهم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 وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ خَرِيفٍ أَصَابَتْ حَرْثًا فَأَهَادَتْهُ كمثل ريح فيها صر أصابت حرس قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة لَوْنُكُمْ خَبَلٌ وَالدُّمَا عَنِتُّمْ قَد بَدَتِ الْبَغَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ قَد بَدَتِ الْبَغَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ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 وَمَنْ النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَتْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُ خَائِبِينَ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 هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهلوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله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 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقادكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا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 أصرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إلَّا تُصعُدون وَلا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوٓكُمْ فِي أُخْرَاهُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّ بِغَمٍّ اي على ما فاتكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم وما ما اصابكم والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة يوشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتكم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من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 يا ايها الذين امنوا لا تقولوا كالذين كثروا وقالوا لا اسوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا هزا لو كانوا عابدنا ما ماتوا وما قتلوا ليتحل الله ذلك حسرة في قلوبهم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 ولئن متتم أو قتلتم لئن الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غنيظا القلب لنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر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 إن الله على كل شيء قدير وما أطابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا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 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل عَن عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رب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 الذين قال لهم الناس إن الناس قب جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 ليس من وَمَا وما كان الله ليُطعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسوله ما يشاء، فأمنوا بالله ورسوله، وإنتبموا وتتقوا، فلكم أجر عظيم.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 في أموالكم وأنفسكم تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور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 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا جنوبنا وتخفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُنِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْهُ كُنْ مِنْ بَعْدِ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جنات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 مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نسلا من عند الله وما عند الله خير للأبراد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 إِنَّ رَبَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ